بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم إ ن ي أ س أ ل ك أ ن تبسط لساني بشكر ا ل ن ع م ة منك و أ س أ ل ك أ ن تقبض عن نفسي تلصص ا ل غ ف ل ة عنك يا مالك قبل أ ن يوجد مملوك ويا أ و ل لا قبل آ خ ر ويا آ خ ر لا بعد أ و ل فذاك في ذاك فقف أ ي ه ا العقل عند منتهاك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن